「すいません。 الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد العالمين لله رب العالمين>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 الله, لمن حميده. ربنا الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر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 أ ي ح س ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى أ ل م يك ن ط ف ة ممن من يمنى ثم كان ع ل ق ة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر و ا ل أ ن ث ى أ ل ي س ذلك بقدر ا على أ ن يحيي الموتى الله أكبر, الله اكبر السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل السلام عليكم ورحمة الله